بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إني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 إ فِرعونَ وَه مَانَ وَقَونَ فَقالَاوا ساحِرٌ كَذَّابَك فَلَم مَا جَ أَغُم بالِالْحَقِّ مِن عِدِنَا قالَاُ قُتُلُ أَبنَاَّنَ آممَنوا معَغُ وَاسْتَحيونِ س أَهُم وَمَا كَدُكَافِرينَ إِلَّا فيِي ضلان وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب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 مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تَلُونُ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ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 وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار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 وَأَنْفُوضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب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 كَذَلِكَ يُؤفَكُ الذيينَ كانَانوا بآيات الل يَجحَدون اللهُ الذي جَعللَكمُم الْ الأْرضَ قَرَار وَالسم أَابِنَا أَْ وَصَوْرَكمُمْ فَاحْسَنَ صارَكُمْ وََرزَقكُم مِنَ الطيبات ذَلِكُم الله رَبّكُمْ فَتَبارََكَ اللههُ رَبّ الْ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 وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أجلاً مَّسَمًّى وَلَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ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 فَإَّ نُرِيًَاكَ بَعْض الذيذينَ عدُهُم أَْنَ تَوفًَّاكَ فَإلَنَا يُرجَعُون وَلَقَذِ أَرُسَل النَّ رُسُ لَ مِنْ قَبلِكَ مِنهُم م من قَصَصْنَا عَلَْيكَ وَمِنهُم من لَم نَقَصُص عَلَك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 وَلَكُمْ فِي جَامِنَاتِ نَافِعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيها حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيها وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قبلهم